أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد بقي في باب حفظ السب حديثين حديث الأول حديث عائشة رضي الله عنه قالت كن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فلما رآها رحب بها وقال مرحبا بابنتي ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم صارها فبكت بكاء شديدا فلما رأى جزعها صارها الثانية فضحكت فقلت لها خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين نسائه ثم انت تبكين فلما قام رسول الله الله عليه وسلم سألتها تقول سالتها ما قال لك الله صلى الله عليه ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سفهه فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت أي عائشة عزمت عليك بما لي عليك من حق أو من الحق لما حدثتين ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أما الآن فنعم أما حين صارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين وأنه عارضه الآن مرتين وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب فاتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك فبكيت بكاء الذي رأيت فلما رأى جزعي صارني الثانية فقال يا فاطمة أما ترضينا أن تكون سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة فضحكته ضحك الذي رأيت متفق عليه وهذا لفظ مسلم التخريج روال بخاري حديث 3624 و6285 و6286 لمن أراد رجوع لها ويقرأ شرح ابن حجر على هذه الحديث ومسلم في فضائل الصحابة حديث 2450 كالعادة بعد التخريج الأسماء التي وردت نجد في هذا الحديث وردت أسماء عائشة وورد لفظ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة وجبريل هذه أسماء أربعة نحتاج إلى الشغل عليها بنفس الطريقة التي بيناها العنوان الفرعي لهذا الحديث ممكن نقول حفظ السبب وهذا العنوان الباب الرئيسي ممكن نقول جواز إفشاء السر إذا أمن الفتنة والمضر أو بعد الوفاء كذلك أيضاً ممكن نحط عنوان فرعي لهذا الحديث تسلية المصاب النبي صلى الله عليه وسلم لما شفها تبكي وجزعة عمل فيها إيه؟ صارها بالثانية فخفف عنه فممكن نحط هذا الحديث في باب تسليط المصاب كذلك أيضا نحط عنوان فرعي الإصرار إلى الواحد في وجود الجماعة جائز وليس بمناجاة هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اسعمل معه إيه اتكلم معها بينها بينه وبينها في وجود جماعة يبقى المنه عنه إيه وجود فرد واحد المناجاة إنك تكلم واحد ولا يوجد إلا إيه آخر فقط المفردات المشية بيان لهيئة المشي لا تخطئوا مشيتها يعني بيان لهيئة شكل المشي بتاعك فلما رآها يعني أبصرها رحبا يعني بادر بالترحيب بها وفصر الترحيب اللي هو يرحبه بقوله مرحبا بابنتي ومرحبا يعني يا جماعة يعني على رحب والسعب يعني نزلت منزلا واسعا رحبا يعني انت المكان يسعد بك ويأنس مش الناس تضغ بك وبوجودك عشان كده اليمنين يقول لك تضغ في الصدق مش في المكان ونقول المكان يسع من الأحباب مية يقول ثم أجلسها ثم للتراخي ودي فيه أنه هو فضل يأنسها ويستقبلها ويوحب بها فترة طويلة ثم للطراخي لطول مؤانستها فضل واقف معاه واتكلم معاه ويا حباه وآهلا وسهلا وشرفتونا وأنستونا وإحنا سعداء بوجودكم معانا ترحب بالواحد وبعد ما استقبلها بأنواع الإكرام وشريف الكلام أجلسها صارها يعني ألقى إليها سرا كلم بينه وبينها بكلام خاص لا يسمعه أحد أخفى الأمر لها مبالغة في إخفائه عن سواها ويؤيده أن كتمت هذا الكلام حتى عن عائشة لما إيه؟ سألته والسرار ما, ما يكتم من الأمور فبكت بكاء شديدا لما في ذلك من عظم المصاب وشدة الهول فيه وقالت آخرا صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صبنا ليالية الواحد ممكن تجيله مصيبة تخلي المار إيه ليل, ليل. وده كما سيأتي في الفوائد إن البكاء لا ينافي إيه الصب البكاء نهو اللي ما فيش فيه إثم ولا فيه تسخط ولا فيه شق جيب ولا لطم خد ولا دعوة بدعوة الجاهلية كما سألت معنا الآن وحديث النبي صلى الله عليه العين تدمع والقلب يغشع ولا نقول إلا ما يضبب سبحانه وتعالى فلما رأى جزعها مؤمن المؤمن إيه ممكن المؤمن تكون المصيبة إيه كبير معا وهم مش قادر يتحمله شديد هذا وارد ولا مش وارد وارد, وارد. فلما رأى يعني أفسر حزنها وخوفها وضعفها عن تحمل ما سمعت ما تسبهاش بقى ممكن تنزل على الواحد مصيبة ممكن الواحد يوصل المصيبة بشكل ايه قاسي جدا يعني يخلي المصيبة مصائب وممكن الواحد بحسن ايه اخباره وحسن استعداده تعلمت من واحد مسألة مهمة جدا كان واحد بيوصل واحد بيوصل أبوه وبعدين بعد ما وصلوا المكان معين يعني هم راحين يوصلوا بعربيتهم هو مع عربيين فهم راجعين وأبوهم مشى عمل حادث ومات ف من فطنة بقى اللي بيخبرهم دولة تخيل انت بقى يبقى سيبابهم الخمس دقايق ويموت وهم سيقنوا على تسيارة عم لا عمل حادث فرجل لا انتظر بس الحتة اللي عجبتني جدا اول مكلم العيال قال لهم انتوا سيقين ولا واقفين شفت الفطنة انا انتبهت لها بعدين ونفقت معا في اكثر من موقف لأن الواحد لو هو ساير وتقول لأبوك مات ممكن تحصل حاجات كتابة جدا فبقول له أنت ماشي ولا واقف قال له ماشي قال له أسألك بالله أنك تفكن وأكلمك شوي فلما أكن قال له أكن قال, قال له بالله عليك أن أكن قال له قال له والله يا أخي الأمر كذا وكذا وبدأ يكلم لغاية ما وصل له إيه الخبر ممكن الواحد لو خاد الخبر وفي وقت واحد ما يشوفش قدامه ممكن يسقط مغشي عليه وهو ماشي مسر 120 ولا 140 ولا 160 بسهولة جدا ان الخسارة تبقى خسايا ولذلك ممكن الواحد لما يجي يوصل خبر يبقى حريص ان الواحد ما يوصلوش للواحد ووحده لان وحده محدش بيكلمه وممكن يجن ممكن يعمل حاجة في نفسه ممكن حاجات كتبها جدا يا جماعة لكن لما يبقى الناس حواليه ويصبروه ويكلموه شوف النبي صلى الله عليه وسلم بكها بكاء شديد جدا وبعدين عمل فيها ايه اضحكها صلى الله عليه وسلم وهو ده الفقه وهو ده العلم وهو ده توصيل المعلومة اخواني زينك انت تؤثر في الاخرين يقول فصارها الثانية تسلية لها وتصبيرا فضحكت سفي عنها وذهب حزنها وبكاءها فلما سألت عائشة قالت ما كنت أفشي يعني إيه أنشر وأظهب فبعد وفات النار صلى الله عليه وسلم تقول إيه عزمت عليك دي معنى القسم يعني زيها أقسمت عليك أقسمت عليها إيه بما لي عليك من الحق لإن إيمني اللي بتقول الكلام ده أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم حبيبتي النبي صلى الله عليه وسلم وقل لك يعني عشان عين الحبيب تكرم ألف عين مش المية بتاعه السيد محمد بقى نزود شوية فلما سألتها بعد الوثاق قالت أما الآن يعني بعد وفاته فنعم ليه ما فيش أي حرج ولا غضاضة أنها تنشر السر خلاص مدة السر انتهت زي مثلا أقول لك إيه؟ فلان جاي بكرة يقول لك كان عايب ويقول لك ايه اقول له داسر خلاص الراجل قل ويعرفنا والأمور استقارت وكذا طب هو كان بيقول لك ايه ممكن اقول له ساعته خلاص الموضوع ايه اتضح وتعرف فقال لها كان جبريل يعرضه القرآن يعرضه المعارضة يعني المقابلة يعني يدارسه يقرأ جبريل ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرا النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع جبريل طيب يا جماعه لما كان كانوا بقراوا القران كامل ولا القران اللي نزل لغايه هذه اللحظه اللي هم فيها اكيد ان نزل لغايه ايه اللحظه اللي هم لأن لم يتم الا متى قبيل وفاه النبي صلى الله عليه وسلم بايام قالوا بعضهم بحوالي 20 يوم جبريل هو كبير الملائكة أمين الوحي رسول الله عز وجل إلى الأنبياء والموصلين اسم سوفياني معناه عبد الله أو عبد الرحمن ويقال جبير وقاله جبرائيل وده طبعا من الأسماء اللي احنا كتبناه اللي احنا محتاجين فيها ايه؟ اسمي. اسمي سوفياني اللغة السوفيانية يقول وإني لا أرى يعني أظن أنه قد ايه؟ اقترب الأجل يعني آخر مدة الحياة الأجل اللي ربنا الوقت اللي ربنا ايه حدده للنهاية شوف بقى فاتق الله بيوصي قبل الحدث بيهيأ المسلم لتلقي الخبر عند حلول ذلك لما تيجي اللحظة ديت أنا بذكرك من الآن واتجهز نفسك من الآن أني لما تجي اللحظة دي اتق الله ولا تفعلي محرما من نياحة وشق جيب أو غير ذلك مما يشعر بعدم الرضا والاعتراض على الأقدار واصبري على أقدار الله المؤلمة وأحسني مقابلتها وأحسني مقابلتها بالرضا والتسليم ثم قال ان هو يعني انا خيره ايه سلف وسلف الانسان من تقدمه بالموت من ابائه وزوي قرابته السلف ما تقدمه بالموت من ابائه وزوي قرابته فبكيت بكاء سالما من الاثم ومثله لا منع منه والا نهاه النبي صح ولا لا لو كانت بكاءها ده غير مشروع كان نور سلم بين ولا يؤخر البين عن موعده صلى الله عليه وسلم وضحكت الضحك الخالي من الأشر والبطر والكبر والتعالي الحديث مليء بالفوائد والدروس جماعت منها بس 12 كده في عجالة من الأمانة حفظ السر امانه عرض السيفي امانه خليها واحنا عشان خطي من هذا يعني جزء من اجزاء كثيره مع الكتب الكثيره مع الكلام ده يعني هذه تجمعه يعني كبيره يعني. ما احنا قلنا ان شاء الله المبا جايه باذن الله اذا لم تاتي مكتوبه تاتيكم مصوره بهذا الخط والعهده بقى على عليكم في التصور ان انتم تقراهم خط عايز مترجم يعني في اخ شغال في ان شاء الله باذن الله على الاسبوع يجوز افشاه اللي هو السر اذا انتهى امره ولا حرج في نشره ولا مضر كذلك جواز مساوره الواحد مع وجود جماعه فليس من إيه المناجاة رابعا جواز العزم بغير الله لأنها قالت إيه عزمت عليك بما لي عليك من الحق وهي تجري مجرى القسم بغير الله خامسا البكاء الخالي من الإثم والضحك الخالي من الأشع والبطر جائز وأقر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة على ذلك سادسة للمؤمن يصبب عند المصيبة ولا يغطر عند النعمة عند المصيبة صابر وعند النعمة شاكر سابعاً فضل فاطمة وأنها أفضل نساء المؤمنين ثامناً جلوس الرجل مع أهل بيته أول كلمة في الحديث إيه يا جماعة كنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم إيه معه أو عنده جلوس من السنة أن الوحد يقطي الأهل بيته جماعة؟ وقت تفقد أحوالهم يسأل عنهم يسمع منهم هذا الحديث الطويل حديث عائشة جلست 11 أمرأة عائشة تحكي للنبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة الطويلة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخباب أزواجهن جيئة كل واحدة هتجيب إيه خبر جزء ويفضل النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الحداشر قصة يسمع ويتفاعل فيقول لها في الأخير إيه؟ كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك لا تخافيش أبو زرع طلق أنا مش هطلق شفت التفاعل يسمع الخبر بعضي يقول لك أنا ما ليش دماغ مش فيقلك أنا جاي مش شايف أنا عايز أنام يا دوبك مش عايف ايه مش وقت وبعدين وبعض النساء برضو لا تحسن تلاقي لسه الرجل جاي بفتح الباب تقابله وش وأول ما تبدأ تبدأ بالمصائب غلط يعني تصبر تستقبله تشوف مزاجه وبعدين أمور وبعدين يتكلموا فالتقصير متبادل نسأل الله أن يعرفوا عنها عن تقصيرنا تاسعا الترحب بالضيوف والأرحام وحس استقبالين رحب واستقبل نحن عندنا العوام بيقولوا لقين ولا تغدين بس أميني كويس يكفي عاشرا تسليهة المصاب حال مصيبته بما يخفف عنه وإن كان من أعلى من الناس ممكن الواحد يبقى عايف الكلام ده يا جماعة بس محتاج يسمعه هو عايف الصبي وفضلته الصبي عند أول الصدمة وعمل فهدوس وخطب ومحاضرات لكن هو في حاله محتاج ايه من يسمعه هذا الكلام ويبقى الواحد محتاج لهذا الكلام ويبقى الحضور فطن لأن بعض الناس يقول الله يعينك ده انت مصبتك ما في الزيان يقول له الله اني مش عايف انت صبر على المصيبة دي ازاي الله بعض الناس تلأي بيمي مش طوبة لدابش بيمه وصاص قاتل آه الله المستعان حد عشر الحاجة إلى الصديق الرفيق المؤمن الوابع العاقل فإنه يحتاج إليه حل الرقاء وحل الضراء تحتاجوا هنا وهن الثنة عشر والأخير إخواني أخواتي الدنيا لا تدوم على حال يس وعص فرج وضيق شدة وسعة ف... يعني هذا يوطن المسلم على الاستعداد وحسن الاستقبال لأقدار الله إن كانت طيبة يسعد ويشكر إن كانت مؤلمة يصبر ويحتسب ممكن, ممكن. المواد من آل النبي صلى الله عليه وسلم ممكن. ممتاز ودي حسنه طيبه النبي صلى الله عليه وسلم لاهل بيته نعم المهم دي هذه تحتاج وهذه الاثنين محتاجين ان احنا نضيفهم. يبقى نقول 13 الوصيه بعدم الجزع 14 الرحمه والموده في بيت النبي صلى الله عليه وسلم أزاك الله خير بارك الله فيه الحديث الثامن والثمانين بعد الستمائة من ترتيب رياض الصالحين وهو الأخير في هذا الباب وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان فسلم علينا صلى الله عليه وسلم فبعثني في حاجة فأبطأت على أمي فلما جئت قالت ما حبسك قلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة قالت ما حاجته قلت إنها سر قالت لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا قال أنس والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت اللي هو بيروي الحديث عن أنس أراه مسلم وروا البخاري بعضه مختصرا البخاري رواه حديث 6289 و 6482 عند مسلم الأسماء التي وعدت في الحديث ثابت وأنس وأم أنس العنوان الفرعي اللي ممكن نحطه للحديث ده يا جماعة حسن التربية ماشي حسن معاملة الصغار التربيه العمليه للصغار حسن معامله الصغار عدم افشاء السر افدن لان هو جدا ما قالوش ابدا التربيه الاسريه ان الام ممكن نقول تنميه ثقه الطفل بنفسه يسلم عليهم مين اللي بيسلم عليهم صلى الله عليه وسلم هنيئا لهما اولى الاطواء فيا في... رب فيه ثقه بنفس بعض الناس يومر ولا يبص ليمنه ولا شماله ولا يعبر حد لا كبير ولا صغير واده مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ممكن نقول التبيه بالحوار والمناقشه ام انس قعدت تقول له ايه واعمل ايه وسوي ايه والنبي صلى راح وسلم عليهم وبعته تبيه طيبه على الصدق المفضات الغلمان جمع غلام اللي هو الصغير الصبي الصغير فسلم علينا من حسن خلقه ومزيد لطفه صلى الله عليه وسلم فبعثني يعني أرسلني إلى حاجة إلى أمر يطلبه فقطأته يعني تأخرته يعني طالت مدة غيبتي ما حبسك ما منعك السر السر هو ما يكتم يوم السفل اللي فات كنت جايب للحضانة بتاعتنا واحدة بتعمل لما التابعة النفسية دي عشان تشوف تعليم المدرسات كويس ولا مش كويس وتوجههم وترشدهم وتشوف العيال وتعملهم اختبرات زكاء وتشوف بعض السلوكيات اللي محتاجة معالجة زي ولد مثلا قليل الفهم ولد مثلا مشاغب ولد حركته الزيادة ولد هدوء الزيادة محتاجين مثل هذه الأشياء فالبنت دي بتشتغل في ضب الأحداث فبتحكيلي من ضمن ما حكيت قصة هي ديت الشاهد فيها اللي, فيه اللي ذكرني بها الآن قالت بنت عندها 12 سنة في الأحداث عندنا 12 سنة يعني يا جماعة لا يعني 6 ابتداء ليس في الابتداء يا عمها متزوجة عرفي ممسوكة مع اثنين حدث شروع قتل ايه سابقه مخضرات 12 سنه بنت بتقول البنت لما قعدت في الاحداث حست الام حست انها انسانه بتقول هي ديت الحته ان هو تأخر عن امه وامو بتقول ما حبسك اتاخر شويه بتقول له ايه, إيه اللي اخرك بتقول والله كنت أغيب عن البيت بالثلاثة أربعة أيام وأرجع أو بي يقول لي ما كنت فيه تخيل أنت بقى. هو ده الحصاد لهذه الزرعة يقول لك أنا عندي ثقة عمياء في عيالي يا عم ثقة إيه؟ الثقة في الله وحده ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تكني إلى نفسي طرفة عين يعني إيه ما تسيبنيش لنفسي لو سبك لنفسك هتضيع أي واحد فما بالك عيل صغير أو عيلة صغيرة يتضحك عليهم بأي كلام فلابد إنسان يكون فايع التابعة محتاجة موجود جمد جدا مننا خصوصا من المنتزمين فوائد في عجالة وأنا يعني جمعتهم حوالي عشر فوائد جواز اللعب المباح إنه السلام لما شافهم بلعبوا إيه ما عن عليهم حسن معاملة الصغار والطلطف بهم والسلام عليهم وجواز استخدامهم سامع والتفاعل معاهم ماشي من صفات الداعيه التواضع والتلطف مع الجميع تمشي تقابل الراجل في ايه تجارته سلم عليه وأخبارك إيه وكيف أحوالك وكيف أمورك وحال التجارة عامل معك إيه تديله شوي تمر على الموظف تشوفه تمر على كذا تشوفه تمر على العيال تشوفهم الناس تأنس بك وتسعد بعض الناس لا تراه إلا على المنبر أو لا تراه إلا في المنبر أو لا تراه إلا في موقف الإمامة أو الموعظة فقط بعد كده إيه ابقى أبني لو شفت ما هكذا كانت حياتي النبي صلى الله عليه وسلم معايشة الناس والاختلاط بهم صلى الله عليه وسلم رابعا حفظ السر حتى من أقرب قريب ولو كان الوالد أو الوالدة أو الزوجة أو الأولاد أو غيرهم صح ولا لا وديت كما سيأتي برضه من ما يستفاد أنه لا ينافي حق الأخوة ولا ينافي البيف الوالدين أما ابوك يقول لك على حاجة تقول له معلش أصلي ده سلم ما يبقاش ان انت عقل ابوك صح ولا لا او ان يؤمرك بما تقول له معلش ده تخضي بالله ما تبقاش عق كذلك ايضا خامسا التنوع في اساليب الدعوة والخطاب ان صلى الله عليه وسلم كان يسأل وكان يجاوب وكان بيقسم وكان بيأمر وكان بينهى تنوع وهذا ابلغ في مقام ايه التعليم والإرشاد سادساً مكانت أنس بن مالك عندي النبي سرسل خصوا بالمشوار ووحلوا مخصوص سابعاً عظيم لطف أنس وصدق أمانته ووفائه بالعهد وحسن أخوته للجميع ولطلابه قال له يا ثابت لو أنا قلت الكلام ده الحد ده أنا مقلتش حتى الأمي لو كان في حد ممكن أقوله له كان يبقى أنت يبقى بطيب خطره يقول لها معاك وأنا أخص طلابك وأنا أعمل لك كل حاجة وتخبع عني قد تغير الصدر قد توجد شيء في النفس فلابد الإنسان يكون واعي يا جماعة واعي يزيل أي لفس أو أي مجل الشيطان بين الإخوة هذا شب جدا إفساد ذات البين دي الحالقة كما قال النفس السلام لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق إيه الدين فساده ذات البين كذلك أيضا الثامنة اللي أنا قلتها ليس من العقوق أو الإخلال بالإخوة إخفاء السفر عن هؤلاء تسعن دور الأم العظيم في تربية أبنائها وتأثيرها الواضح الكبير عليها دور الأم أعظم دور عاشرا حفظ السر وكتمانه يأتي بحفظ اللسان وتدريبه وتعويضه الصمت لو واحد يطلق للسانه العنان مش هيمسك حكا قال هيعمل زي الحنفية المفوتة اللي ملياش جلدة على طول بص أفلتها ما أفلتهاش بتشور مي أنت كذلك تلاقي قاعد أي كلام إيه يبلغه أذكر مرة بقول لي الواحد وإحنا في الجمعة بقوله الكلام ده كلام سير وخطير ما توصلوش فدت لي نص الجملة ووقفت والله يا جماعة وليس مدت ليش النص الثاني فإذا به يذيعه والله يعني أنا لسه مدلت ليش على النص ما صبرش حتى يأخذ الجملة كاملة الله المستعام حفظ السر يا جماعة كده خلصنا الباب من الأخلاق المحمودة ومن أقوى أسباب النجاح وأدوم لأحوال الصلاح لتفشي سرك إلا إليك فإن لكل نصيح نصيحة فإذا رأيت وشات الرجال لا يدعون أديما صحيحا قال علي سرك أسيرك فإن تكلمت به صرت أسيرة السر هو معاك أسيرك طب إذا تكلمت به لغيرك صرت أنت أسيره وقال البعض من كتم سره كان الخيار إليه ومن أفشاه كان الخيار عليه ليه بعض الناس قاعد يتكلم عن نفسه دين فاضح نفسه وعملت وسويت ومرت وعيال وروحت وشتبيت وطلعت ونزلت كتاب مفتوح للبعد والأبيب العدو والصديق غلطة جميع وقيل وكم من إظهار سر أراق دم صاحبه ومنع من نيل مطالبه ولو كتمه كان من سطوته آمنا وفي عواقبه سالما ولنجاح حوائجه راجيا من أجمل ما قرأت في حفظ السر قول أكثم ابن صيفي أكثم ابن صيفي كما ينقل عنه ابن مفلح في الأداب الشرعي يقول إن سرك من دمك فانظر أين طريقه سرك من دمك فانظر أين طريقه لما تطلع السرك إنك إيه جرحت نفسك هم ضل طريقه اذا ضاق صدر المرء عن سيف فصدر الذي يستودع السر اضيق اذا ضاق اكثم بن صيفي وكم من اظهار سيف اراقه دم صاحبه وكم من اظهار سيف اراقه دم صاحبه يعني مات بسبب ايه طلع سف واحد مثلا جالس لسلطة جالس لمسؤول وأم طلع أسرائي البلد ممكن يحكم على بلاه بلاه ده واحد جايب لك سف خصب جدا هيكشف أمه أو يهتك سته أو أم يخص به وانت فضحت أمه مخلص على طلاب يبقى وكم من إظهاب سف أراق دم صاحبه ومنع من نيل مطالبه لما الواحد كده يكون دير يكتم الاصوات الناس هتجيب اخبارها عنده لكن هو لا زي الحنفيه اللي انا قلت لكم عليها هيجي يمته ولو كتمه كان من سطوته امنه وفي عواقبه سالمه ولنجاح حوائجه راجيا إذا ضاق صدر المرء عن سر فصدر الذي يستودع السر أضيقه لذلك قال عمر بن العاص ما استودعت رجلا سرا فأفشاه فلمته لأني كنت أضيق صدرا منه حيث استودعته, حيث استودعته إياه كان يقال ونأسف أن نختم البيت بهذه المقولة عشان النساء بس أنا مش بتكلم عن النساء الحضرات بتكلم عن غير الحضرات كان يقال لا تطلعوا النساء على سركم يصلح لكم أمركم لا تطلعوا النساء على سركم إيه يصلح لكم إيه أمركم إيه الباب اللي بعد كده باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد ذكر أربع آيات أو أجزاء من الآيات في صورة الإصباء الخاتمة بتاعتها الآية 34 وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وهذه مرة معنا وقول الله تبارك وتعالى في صورة النحل وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم الآية 91 وفي أول المائدة يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود وفي صورة الصف الآية الثانية والثالثة يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبه مقتن عند الله أن تقول ما لا تفعلون هذه الآيات تحض المؤمن حظا على الوفاء بالعهد وعلى إنجاز الوعد والعهد ما يعاهد الإنسان به غير على أمر وبيشمل العهود والمواثيق والعقود في الآية الأولى أمر الله عباده بالوفاء بالعهد والمحافظة عليه وعدم تضييعه وإلا فهو مسؤول عنه يوم القيام في الآية الثانية عهد الله وأوفه بعهد الله بمعاهد إليكم من التكاليف والأوامر والنواهي أو الوفاء بعهد الله بالعبودية لوحدة الثالثة العقود يتناول العهود مع ربنا سبحانه وتعالى كما في القرآن والعقود التي تجري في الحياة بين إيه الناس المسلم في كل علاقاته يا جماعة في المسجد وخرج المسجد يتساوى عنده قمة العبادة مع قمة المعاملة في السوق هو عبد لله تبارك تعالى كذلك أيضا في الآية الرابعة كبر مقتا يعني عظم بغضا شديدا عند الله أن تقول هذا فيه وعيد شديد لمن يخالف فعله إيه قوله ثم ذكر ثلاثة أحاديث وعن أبي هويرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتوا خان هذا متفق عليه وزاد في ويات المسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم الحديث الثاني هو الحديث 690 في ترتيب رياض الصلحين وعن عبد الله بن عمر بن العصر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أت خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر متفق عليه الحديث الثالث والأخير في الباب وعن جابر رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فناد من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا فأتيته وقلت له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا فحثى لي حثية فعددتها فإذا هي خمسمائة فقال خذ مثليها متفق عليه كالعادة تخريج الأحاديث الثلاثة في البخير مسلم في البخاري الحديث 33 ده الحديث الأول وفي مسلم الحديث 59 ده في كتاب الإيمان وده في كتاب الإيمان الحديث الثاني قد تختلف النسخ الثاني البخاري في كتاب الإيمان حديث 34 ومسلم 58 أيضا في باب الإيمان الحديث الثالث حديث جابر بتاع مال البحرين ده في الكفالة عند البخاري حديث 2196 وعند مسلم 2314 في الفضائي الأسماء اللي وردت معنا إيا جماعة أبو هريرة عبد الله بن عمر بن العاص وجابر وأبو بك العناوين الفرعية بالنسبة للحدثين الأول والثاني علامة النفاق أو صور النفاق أو خطورة هذه المعاصي المذكورة في الأحاديث وفي الأخير عظم الوفاء المفضات آية يعني إيه علامة والمنافق اللي بيسطب الخبيث ويظهر الطيب المنافق اللي يسف ما لا يعلن فإن كان في اعتقاده فهو منافق كافر كفر أكبر يعتقد الكف ويظهر الإسلام هذا سيء الباطن حسن الظاهر وإن كان اعتقد عملي وإن كان نفاق عملي زي هذه الأشياء فهو إيه فهو كفر دون كفر يعني نفاق أصغر يعني لا ليس مخرجا إيه من وأهل العلم قالوا إن النفاق اللي ورد في القرآن نفاق أكبر مخرج من الملة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر هنا بعض العلامات اللي بيتصف بها المنافق قد توجد في المسلم فمعتقد أهل السنة والجماعة كما سيأتي معنا إن الإنسان قد يجتمع في الإيمان والكفر أو الإيمان والنفاق كما سيأتي معنا بإذن الله عز وجل نعم ما هو الفسق دون الكف كذلك الفسق والظلم والكف كما في قول الله طبعا فأولاك هم الكافرون فأولاك هم الظالمون فأولاك هم الفسقون أهل العلم قالوا الظلم ظلمان والفسق فسقان والكف الكفان أصغر وأكبر الأكبر مخرج من الملة والأصغر ذنب عظيم جدا ويعني في أقل درجات الإيمان ولكن لا يخرجه من إيه؟ من دائرة الإسلام ثلاث وفي مرة أخرى أربع يعني دي من العلامات فالعدد هنا يا جماعة لا يدل على شيء معين ليس له معنى وليس بحج يعني من العلامات الكثيرة للنفاق هذه العلامات والكذب الإخبار بخلاف الواقع والوعد الاخبار بأمر في مستقبل وإخلاف الوعد يعني جعل الوعد خلافا وذلك بألا يفي هجيلك بكرة ده وعد وما يجيش يبقى إيه إخلاف وعد أؤتمن يعني جعل إيه أمينا تستأمينه يعني خان أتى بالتصرف على خلاف الشر وخاص هذه الثلاثة أو بالذكر لاجتمالها على المخالفة التي هي مبنى النفاق إن مخالفة السف للعلن يعمل حاجة ويكذب يعد بشيء في المستقبل ولا يوفي يأخذ الأمانات ويخنها ولذلك في الحديث الثاني فما كانت فيه خصلة الخصلة ليه يا جماعة الصفة المتأصلة صفة إيه متأصلة وهنا غضب يعني ايه نقض ما اتفق عليه وفعل خلافه وفجر يعني بالغ في الخصومه وهو الميل عن الحق ولذلك قال ان ابغض الرجال الى الله الايه الخصم تلاقيه في الخصومه ولا اذبه فاجر لا يراعي حرمه ويفشي اسرار ويبذل كل وسع وجهده ان هو يفضح من يخاصمه ويعاديه وقوله صلى الله عليه وسلم هكذا وهكذا وهكذا التكرار كناية عن كيفية الأرض ثلاثا لذلك في للبخاري فبسط يديه ثلاث مرات يعني هكذا وهكذا وهكذا هملالك من مال البحرين ثلاث حفنات بهذه الطريقة فلما لا مال البحرين اللي هو مال الزكاة كان بيجلب واللي كان إنه أرسل من لبلاد البحرين ها العلاق بن الحضرامي كان أرسله إليه لما أرسل اه اه اه ليس المقصود البحريني اللي هي دولة البحرين الآن ولكن هي يعني الخط اللي على الساحل ا ا ا ا ا فوق عمان ودون الشام أو العراق المنطقة دي في الجهة الشرقية من الجزيرة كانت ديته اللي تحت كانت تقال بلاد عمان وفي الجنوب اليمن وفي أقصى الشرق العراق ومن فوقها الشم في الشمال واخد مالك فمش مقصود البحرين اللي هي بتاع حمد هذي لا, لا مش كدولة كمنطقة يقول فلما قبضة يعني توفي صلى الله عليه وسلم فمن كان له عدة يعني شيء وعده به فحسى ليه حسية يعني غرف له من المال بيدي وجمع حسية إيه حسيات يستفد من الحديث ده يا جماعة أشياء كثيرة جدا هذه الثلاثة الحديث أنا جزء إجازا لأننا بقي معنا وقت قليل ولكن أنا أصفيت في الأربع محاضرات الماضية وابدايت هذه المحاضرة الخامسة إن أنا أقصلك بنفس التأصيل اللي أنا أتمنى أن يسير عليه طالب العلم حتى لو طوين تمسك العنوان تفسصه وتفصله وتجمع فيك أقوال أهل العلم وتنظمها وترتبها وتعرض الآيات وشيء من تفسيرها وتعرض الأحاديث بنفس الطريقة اللي أنا قلت لك عليها تذكر متن الحديث وبعدين تخرجه وبعدين تتكلم على الأسماء التي وردت فيه وبعدين تقول مفاضات الكلمات وبعدين تشرح شرحي اجمالي وبعدين تطلع الدروس والفوائد من هذا الحديث لا في حياتك كمسلم أول حاجة ذكر العدد لا يفيد الحصر وليس بحجة ذكر العدد لا يفيد الحص وليس بحج يعني مثل حديث الناس صلّم لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة فثبت أن يتكلم في المهد أكثر من الثلاثة وإن كان أهل العلم تفصيل في هذه الثلاثة بمعاني كثبة جداً لكن من من تكلم في المهد هؤلاء الثلاثة سبعة يظلهم الله في ظل ثبت غبل أصناف السبعة من يظلهم الله إيه؟ في ظل يبقى السبعة ديت ممن يظل في ظل العرش هؤلاء ايه السبع مثل اشياء جدا وردت في هذا الباب يبقى العدد لا يفيد الحصر وليس ايه حجه ثانيا الاخلاق الفاضله وثيقهصله بالايمان كل ما يرتقي الانسان في درجات الايمان يا جماعه كلما تحسن ايه أخلاق. لذلك ما تلاقيش نبي من الانبياء فاحش ولا بديهي ولا صخاب ولا معتدي ولا متطاوية هل ثبت في كل الأنبياء حاجة من دي يا جماعة؟ أبداً استحالة ليه يا جماعة؟ الإيمان عالي يمنعه ويرضعه من الوقوع في أي خطأ حتى يا جماعة من الأداب اللي عايزين نقولها انتقاء الألفاظ المسلم لو في كلمتين كلمة أفحش من كلمة يختار أنه إيه؟ الكلمة بعيدة عن الفحش ده مش في الكلمات كمان في الأداء تأدي بابتسامة ولا تأدي بتكشيرة تأدي بصوت عالي صاخب ولا تأدي بصوت يسمعه الحضور كل الكلام ده جماعة علامة على عظيم الإيمان في نفس إيه؟ العبد الأخلاق الفاضلة وثيقة الصلة بالإيمان ثالثا النفاق دناءة وخصة في الطبع رابعا المعاصي والذنوب سبب للهلاك والضمار على الفرض والمجتمع تخيل بقى واحد مثلا كذا هيبقى فيها مشاكل هيبقى فيها قضايا هيبقى فيها معارك هيبقى فيها إصابات قد يكون فيها قتل قد يكون فيها ضياء للعقوق قد يكون فيها تعدى على الأعراض يبقى المجتمع فسد بيها جماعة بمعصي صح ولا لا خامسا وفاء الصديق رضي الله عنه لوعد النبي صلى الله عليه وسلم لجابر سادسا المؤمن صادق مصدق صدقه الصديق لما راح له بعض اهل العلم قد يكون قد اتى ببينه ممكن يقول له هات بينه على الكلام ده فيقول مثلا ده قال الحديث ده قال الكلام ده في فلان وفلان من الصحابه ممكن ولكن على ظاهر الحديث ان هو صدق جاب فيما ايه يقول سابعا الانسـان مش رقمت من 6 ل 10 سابعا قد يجتمع فيه ايمان ونفاق وهذا مذهب اهل السنه والجماعه كما قال الشيخ العثيمين عليه رحمه الله ان الانسان يكون فيه خاصيه نفاق وخاصيه ايمان خاصيه فسوق وخاصيه عداله خاصيه عداوه وخاصيه ولايه فليس بالضروره أن يكون كافرا خالصا أو مؤمنا خالصة بل قد يكون فيه خصال من الكف وهو مؤمن وخصال من الإيمان ثامنا كرم النبي صلى الله عليه وسلم وإعطائه الكثير الوفير قال له لما يجي ما للبحرين هعمل إيه؟ هعطيك وعطيك وعطيك مش قال له هديك حد الكفاف ولا حد الكفاية ها نعم آه تاسعا عدم علم النبي صلى الله عليه وسلم للغيب عجبتنا أول فائدة دي يا جماعة صح ولا ما تعجبش طب جبناها من إيه أه؟ طب هو حصل لا ما حصلش في حياتي مات وجاء بعد وفاته صلى الله عليه وسلم عاشرا جواز تخصيص البعض ليس لهوى بل لمصلح إنه صلى الله عليه وسلم خاص جابر عن مين عن غير نكتفي ولا ها؟ نكتفي طيب يا ويت الأخواتي بعتولي الأسماء حد ليس سؤاله والصفصار يا جماعة في حد ما كتبش اسمه بارك الله فيكم الله يحفظك سبحانك الله وحمدك الشدر لا أنت استغفرك وأتوبه لك